معك. اديني عمري تاني وابعدني عن هواك اديني قلبي تاني وخد ا قلبك معك ا قديني عمري、تاني. وبعدني عايزة ولا عايز افضل في、قلبك. برضو ك مش عايز ا ت ب ك لا ولا عايز افضل في قلبك لو كل الدنيا ز ا ل ي ه مش ممكن احبك لا انا عشت معاك ح ك ا ي ة و ع ن د ت ج من ل ب د ا ي ة ع الحب وعالوفاه كان امل يكون معايا ت ت ص و ن حب وهوايا هالاسهم بالفرحه ا ي و ع ついついにほっぺ وهوايا ل ل ا و ا والفراق قال القلب اللي خدته خنت و ارجوك ت ولا شفت ج ا ل ه ر ارجوك مش عايز اعذبك ولا عايز ة افضل في قلبك لو كل الدنيا ز ي ه ا مش ممكن احبك لا ق ل ب ي همسه تجيب سيره هواك و ا كنت عشقت ن و ب ك خلاص والله توبك تعبت كتير معاك وانساني وسيبني انسى اصلا الله عدي كتير معاك ق د ما قربت منك ق د ما حبعد بعيد مش ح س أ ل في اللي ع د ه لا حبك من جديد مش هسال في اللي عدى لا حبه من جديد أ ر ج و ك أرجوك مش عايز ة و ل اعادك ي في عايزة ز ة افضل قلبك أرجوك مش عايز يا ولا عايز ة افضل في قلبك لو كل الدنيا زيك مش ممكن احب تاني